إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرات يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي, لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي بَلٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَيَوْمَ الضِّيَٰنِ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى ٱللَّهِ الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جحيم مذولا للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا وينج الله الذين اتقوا وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء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 كهم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لان اشراكت لا يحد طن عملك ولتكن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات بطويات بيمينه بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات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 بيننا والشهداء اقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيضل الذين كفروا الى جهنم جزاء مزرم وسيضل الذين كفروا ما زمر حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وطال لهم خزنتها الم ياتيكم الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل والتر الملاكان ك تحافين من حول العرش، وتم الملائكة تحافين من حول العرش، يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين